ولا القلائد ولا امين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمن انكم شنان قوم أ ن صدوكم عن المسجد الحرام أ ن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على ا ل ا ف م والعدوان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 اليوم ي ئ س ا ل ذ ي نكفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشون اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و أ ت م م ت عليكم نعمتي و ر ض ي ت لكم ا ل إ س ل ا م دين ا فمن في م خ م ص ة غير م ت ج ا ن ف ل إ إ ث م ف ن ا ل ل ه غفور ر ح ي م ي س أ ل و ن ك م ا ذ ا أ ح ل ل ه م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 والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتموهن اجورهن محصنين غير مسافحين ولا م ت خ ذ ي أ اخدا د ومن يكفر بالايمان فقد حبط عمله وهو في ا ل آ خ ر ه من الخاسرين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 او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و أ ي د ي ك م منه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 واذكروا ُُْ ن ع م َ ة َ الله عليكم ََُْْ وميثاقه ََُ الذي َِّ واثقكم ََُْ به ِِ إ ِ ذ ْ قلتم ُُْْ سمعنا ََِْ و َ أ َ ط َ ع ْ ن َ ا واتقوا ََُّ الله َّ إ ِ ن َّ الله ََّ عليم ٌَِ بذات َِِ الصدور ُُِّ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 ل ل م م ؤ ن ولقد ن و أ خ ذ الله ميثاق بني إ س ر ا ئ ي ل وبعثنا منهم اثني عشر ن ق ي ب ا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 قالوا انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فان إ ن ي خ ر ج و م ه ا فإنا داخلون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 فلا تاس على القوم الفاسقين واتلو عليهم ن ب أ ابني آ د م بالحق اذ وقالت ان ا ف ت ق ب ل م ن أ ح د ه م ا و ل م ي ت ق ب ل م ن ا ل آ خ ر ق ا ل ل ي ه م س ل ي ه م س ل إ ن م ا ي ت ق ب ل ا ل ل ه م ن ا ل م ت ق ي ن ل ئ ه م س ؤ ل ي إلي م و ك ل ت ق ت ل ن ي ا ب ب ا س ي د ي إ ل ي ك ل أ ق ت ل ك إني أ خ ا ف ا ل ل ه رب ا ل ل ع ا م ي ن إني ه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 إ ن م ا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في ا ل أ ر ض فسادا أ ن يقتلوا أ و يصلبوا او تقطع أ ي د ي ه م و أ ر ج ل ه م من خلاف او ينفوا الأرض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 يا ايها الذين آ م ن و ا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون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 فاحكم بينهم او اعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن ي ض ر ك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط إ ن الله يحب المقسطين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 وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون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 ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن ليبلوكم فيما آ ت ا ك م فاستبقوا الخيرات إ ل ى الله مرجعكم جميعا فينبئون ب م ا ك ن ت م فيه تختلفون وأنحكم بينهم وأنحكم م ب ا أنزل الله و ل ا تتبع أهواءهم و ا ح ذ ر ه م أ ن يفتحون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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا د ا ئ ر ة فعسى الله أ ن ياتي بالفتح او امر من عنده فيصبحوا على ما اسروا في أ ن ف س ه م نادمين ويقول الذين آ م ن و ا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 فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم ذلك فضل الله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 ومن ََ يتول ََََّ الله ََّ ورسوله َََُُ والذين َََِّ آ م َ ن ُ و ا ف َ إ ِ ن َّ حزب َِْ الله َِّ هم ُُ الغالبون ََُِْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ ل ا تتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم لا تتخذوا الذين تتخذوا اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وَإِذَا ناديتم إِلَى نَادَيْتُمْ الصَّلَاةِ <تخذوها> هزوا ولعبا ا ا و هزوا ه ذلك ب أ ن ه م قوم لا يعقلون قل يا اهل الكتاب هل تنقمون َِ منا َِّ إ ِ ل ا ان آ م ن َ ا بالله َِِّ وما ََ أ ُ ن ْ ز ِ ل َََ إ ِ ل ي ْ ن الينا وَمَا أ ُ ن ْ ز ََِ إ ِ ل َْ قبل وأن أكثركم قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله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 و ا ل ل ه يا ع ص م من ك ل ن اهل س إن ا ل ل الكتاب يهدي ا ق و م ا ل ا يا ا ف ر ي ن قل أهل ل ك لستم على شيء حتى تقيموا ل ت و ب ه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 وارسلنا إ ل ي ه م رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى انفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون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 واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آ ي ا ت ه لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فاذا ل م ل م كانوا يجعلونكم ممن يجعلونكم ممن يجعلونكم ممن يجعلونكم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 واطيعوا الله واطيعوا الرسول واحذروا فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين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 جعل الله ا ل ك ع ب ة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 فان عثر على انهما ا س ت ح ق إ اثما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى أن ي ان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 إ ذ قال الله يا عيسى ب ن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إ ذ ايتك ب ر و ح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا واذ علمتك الكتاب والحكمه ة التوراه و ا ل إ ن ج ي ل واذ تخلق من الطين ك ه ي ئ ة الطير ب إ ذ ن ي فتنفخ فيها فتكون طيرا ب إ ذ ن ي وتبرئ ا ل أ ك م ه و ا ل أ ب ر ص ب إ ذ ن ي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 ل ل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا أنزل عيسى مريم بن ايه من السماء تكون لنا, عيدا تكون لنا عيدا لاولنا واخرنا وايه منك وارزقنا وانت خير الرازقين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 وان تعذبهم ل كل ى شيء شهيد إن ت ع فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم